مالي وقفت على, وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جواب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أحبيب ما لك لا ترد جوابنا نسيت تبع قلت الأحباب أنا سيتباذي قلت الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وكيف لي بجوابكم Why Did It Shirève I'm an underdog The أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحبابي فعليكم مني السلام متقطعت مني ومنكم خلة الأحباب.